المغرب والذين ينسبون إلى أو ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة ويقولون عنه من تلامذة الشيخ تقي الدين لا رحمه الله ويحضر له ناس كثير وله أتباع وطلبة، إلا أن هذه الدعاة لا تكفي خاصة وأن لا نعلم له تواصلا مع العلماء السلفيين ولا إحال عليهم إلا مع الشيخ الشذري، فقررنا أن نتحين وبعض الأسئلة لنكشف عن منهجه وعقيدته. فأيها تنصحوننا بطرحه عليه الجواب أن هذا الشخص قبل أن تمتحنوه اسألوا عنه اسألوا عنه أهل العلم فإذا عرفوه وكانوا يعلمون حاله ففوكم المؤنة ولا حاجة للامتحان أما إذا لم تستطيع التواصل مع العلماء في هذا الشأن ولا الوصول إلى من يعرفه من العلماء فحينئذ لكم أنتم تحينوه والامتحان يكون حسب الحال وحسب الشخص وحسب المكان الذي هو فيه فأنتم في المغرب أولا تعرفون من يجالسون هذا الشخص هل جلساءه وأصحابه وروفقاءه هم الإخوان المفلسون؟ يكونوا إخوانياً هل الذين يجالسونه أتباع المغراوي أو المغراوي نفسه وأتباعه؟ هو إذن من هؤلاء التكفيرية هل الذين يجالسونه الحدادية مثل الأعميري أو مثل أبو الدرداء هذا الجاهل وأبو إبراهيم وأضرابهم؟ ولا الحدادية مثل الزاكوري ولا هؤلاء الناس فإن كان يلساء الحدادية فهو معهم ومنهم وإن كان أصدقائه وجماعته التبليغ فهو منهم وان كان يجالس السلفيين الأثقياء الانقياء، فهذا سلفي أما إذا لم يعرف له أصحاب وكان منطويا على نفسه فحينئذ هذا يمتحن بما يستبان به حاله فيمتحن بمسائل وبأشخاص وقضية الامتحان قضية شرعية واردة في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لأحد أن يتكلم في هذا الأمر بغير علم فإنكاروا بعض الناس للامتحان خروج عن الحق والصواب مخالفة لمنهج السلف الله جل وعلى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك إلى قوله غفور رحيم قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك إذن الامتحان يكون حسب الحال الامتحان موجود في الكتاب والسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه معاويه بن الحكم السلمي وقد ضرب جاريته وأراد أن يعتقها فطلب النبي عليه الصلاة والسلام منه أن يحضرها فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لهذه الجارية ممتحنا لها أين الله امتحنها بتوحيد. قالت السماء قال من أنا قال أنت رسول الله امتحنها بالشخص أيضا قال أعتقها فإنها مؤمنا والسلف رحمهم الله كانوا يمتحنون الشخص الذي لا يعرفونه أو حينه قوع الفتنة وتزلز الكثير من الناس الفتنة فيمتحنون ليتبينوا هالي الشخص باق على ما كان عليه قبل الفتنة أو تزلزل مع من تزلزل قال ابن محمد بن سيرير رحمه الله لم يكونوا يسألون عن الإسنان فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة فيأخذوا حديثهم وينظروا إلى أهل البدع فلا فليأخذوا حديثهم وقال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ومرة جاء زهير بن معاوية رحمه الله وهو أحد اعلام الحديث إلى زائده بن قدام المشهور بالتثبت والتوقي وأنه لا يحدث الا اهل السنة فجاء زهير وقال للإمام زائده يعني إن هنا شخص يريدك أن تحدثه فقال له زائد من أهل السنة هو فقال ما أعرفه ببدعة ما قال من أهل السنة قال لا أعرفه ببدعة فقال زائدة هيهات هات يعني ما فيش أمن أهل السنة هو فقال زهير مستنكرا فعل زائدة متى كان الناس هكذا فقال زائدة مبينا لزهير شرعية الامتحان ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يعني امتحن الناس لما وجد فيهم أهل الفتن الذين يطعنون في ابي بكر وعمر فلما كان من الناس من يفعل ذلك صار فيه امتحان وهذه المسألة هي مسألة الامتحان راجعة إلى قضية الولاء والبراء وهو أصل أصيل من أصول الدين فإن العداوة للشخص قد تكون لأجل دينه ومنهجه فتكون تلك العداوة دليل على عداوة ذلك الدين والمنهج فالذي يعادي الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام فانه عدو الله والله جل وعلا خلق الملائكه مطيعين له فمن عاداهم فقد عاد الله فعداوه اليهود بجبريل علامه على عداوتهم لله قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسلي وجبريل وابن كال فإن الله عدو للكافرين كذلك الامتحان يكون حتى بالمؤمنين عموم المؤمنين لأنهم المؤمنون بعضهم أولياء بعض إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون والاستهزاء بالمؤمنين كفر بالله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقوض ونلعبوا قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم والنبي عليه الصلاة والسلام جعل حب الصحابة وحب بعض هؤلاء الصحابة إيمانا وجعل عداوتهم وبغضهم نفاقا قال عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار وقال عليه الصلاة والسلام الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه أغض الله بل ورد في رواية لكن في سندها ضعف في رواية من حديث عبادة سعد بن عبادة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا الحي من الأنصار محنة حبهم إيمان وبغضهم نفاق والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون أبنائهم حب الصحابة حب السلف ويمتحنون الناس بهذا الحب فمن وافق السلف في هذا الحب حبوه ومن خالفهم ابغضوه حتى قال بعض اهل العلم لا برئ الله ممن تبرأ من ابي بكر وعمر هذا قاله جعفر الصادق وهو وهذا ثبت عنه بإسناد الحسن إذن ويقول علي رضي الله عنه والذي فلق الحبة براء النسمة إنه العهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني ولا يبغضني إلا منافق ولا يبغضني ولا يبغضني إلا منافق فعلامة أهل السنة حب الصحابة رضي الله عنه وعلامة الراضة والخوارج بغض الصحابة وحب السلف من الصحابة ومن سار على منهج من التابعين فمن بعدهم ومن سار على طريقته من أهل السنة والحديث سنة وإيمان وبغضهم بدعة ونفاق قال ذنون ابن إبراهيم رحمه الله ثلاثة من علامات السنة المسح على الخفين والمحافظ على صلوات الجمع وحب السلف وحب السلف قال عبد الله بن المبارك رحمه الله معاوية عندنا محنة فمن رأيناه ينظر إلى معاوية شزرا اتهمناه على القوم يعني على الصحابة رضي الله عنهم وقال رباح الموضي رحمه الله يسأل نفس فقال يا أبا مسعود أين عمر بن عبد العزيز من معاوية بن ابي سفيان قال فرأيته غضب غضبا شديدا وقال لا يقاس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحد معاوية كاتبه وصاحبه وصهره وأمينه على وحي الله عز وجل وقال عليه الصلاة والسلام دعوا لي أصحابي وأصهاري فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لذلك يقول إمام أحمد للميمون يا أبا الحسن إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام ثم يأتي شخص ويقول غثائية ويقول أن هذه سوء تربية ويقولون كلاما فجا خبيثا في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول خبيثهم إنه القول بأن بن الصحاب من هو مجبول على الجبن أن هذا لا لباس به هذه زندقة هذا كفر هذا نفاق الطعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال الإمام البربهاري رحمه الله وإذا رأيت رجلا يطعن على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه صاحب هوى في قول رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أصحاب فأمسكوا فقد علم النبي عليه الصلاة والسلام ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقول فيهم إلا خيرا هذا منهج السلف لذلك لما ابن أبي قتيلة قال عن أصحاب الحديث إنهم قوم سوء فقام أبو عبد الله وهو ينفذ ثوبه فقال زنديق زنديق زنديق ودخل البيت وقال أحمد بن السنان القطان رحمه الله ليس في, مبتدع ليس في الدنيا مبتدع إلا هو يبغض أهل الحديث وإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه وقال رحمه الله وقال أحمد بن سلام الفقيد ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد والبدع ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناد قال الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث وعلى هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاننا كل من ينسب من ينسب إلى نوع من الإلحاد والبدع لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة ويسميها الحشوية الآن يسمونها الجامية يسمونها المدخلية يسمونهم التلتية يعني بالطائفة المنصورة أهل الحديث أهل السنة. لا يوجد مبتدع إلا وينظر إليهم بعين الحقارة كما قال الحاكم رحمه الله وقال قال الحاكم سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق الفقيه وهو يناظر رجلا فقال الشيخ حدثنا في يعني يذكر أحاديث أدلة فقال له الرجل دعنا من حدثنا إلى متى حدثنا يريد المنطق والعقل والفلسفة فقال له الشيخ قم يا كافر ولا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا ثم التفت إلينا يعني أحمد بن إسحاق التفت للحاكم ومن كان معه فقال ما قلت قط لأحد لا تدخل داري إلا هذا لأنه عاد أهل الحديث قال الشيخ عبد العلامة عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله وأهل السنة والحديث في كل مكان وزمان هم محنة أهل الأرض يمتاز أهل السنة بمحبتهم والثناء عليهم ويعرف أهل البدع بعيدهم وشنايتهم وما أحسن ما قيل في إمام السنة يعني يا محمد قضح بن حنبلة محنة مأمومة وبحب أحمد يعرف المتنسك وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك وفي ويقول أبو حاتم الرازي رحمه الله وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر فأهل السنة وأعلامها محنة في كل زمان قال سفين الثوري امتحنوا أهل الموصل بالمعافى فمن ذكره بخير فمن ذكره يعني بخير قلت هؤلاء أصحاب سنة وجماعة ومن عاته قلت هؤلاء أصحاب بدع ونحن في زماننا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي محنة لأهل البدع والأهواء فهذا الشخص اسأله عن الشيخ ربيع اسالوا عن الشيخ عبيد الجابري اسألوا عن الشيخ زيد المدخلي هؤلاء محنة فإذا أثنى عليهم رجي خيره وإن غمز فيهم فاحذروه فانه صاحب هوى وبدعا وقال أحمد بن يونس كان سفيان إذا جاءه قوم من أهل الموصل امتحنهم بحب المعافى فإن راهم كما يظن قربهم وأدناهم وإلا فلا وقال ابن معيّر رحمه الله إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة وعكرمه مولى ابن عباس فاتتهم على الإسلام. وقال أسود بن سالم رحمه الله كان ابن المبارك إماما يقتدى به كان من أثمة الناس في السنة إذا رأيت رجلا يغمز ابن المبارك بشيء فاتهمه على الإسلام. وقال أحمد إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة. فاتهمه على الاسلام فانه كان شديدا على المبتدعه فإنه كان شديدا على المبتدع وقال نعيم بن حماد رحمه الله اذا رايت العراقي يتكلم في احمد بن حنبل فاتهمه في دينه واذا رايت البصري يتكلم في اهب بن جرير فاتهمه في دينه واذا رايت الخرساني يتكلم في اسحاق بن راهوي فاتهمه في دينه اتهمه في دينه وانتم عندكم في المغرب هناك سلفيون لكن انا الان لا يحضرني من مثلا من يكون علما على السن عندكم الذي يطعن في الشيخ تقي الدين اللالي هذا مبتدع كذلك الذي يطعن في دار الحديث دير هذه دار سلفيه فالذي يطعن فيها مبتدع نعم هم ليسوا من الأعلام لكن هم تبع لاعلام اهل السنة وهم طلاب يتبعون العلماء السلفيين فالطعن فيهم طعن في السنة هذا أيضا من العلامات ليس يلزم أن يكون رأسا في السنة بل إذا كان يظهر من حال المبغضي والطاعني معادات أهل الحديث فحينئذ يلحق بأهل البدع ولا كرامة <تصفيق> وقال, جعفر وقال أبو جعفر المسندي محمد بن إسماعيل عن البخاري إمام فمن لم يجعله إماما فاتهمه يعني في دينا وقال ابن مهدي كان الأوزاع والفزاري إمامين في السنة إذا رأيت الشامي يذكر الأوزاع والفزاري فكان هؤلاء أئمة في السنة وفي لفظ آخر إذا رأيت الشامي هذا يقول ابن مهدي إذا رأيت الشام يحب الأوزاع وابا الفزاري فرج خيره فرج خيره وقال سفيان بن وكيع أحمد عندنا محنة ومن عاب أحمد عندنا فهو فاسق وابتدع أيضا يعني هو روايته قال فهو فاسق وقال الدورقي من سمعتموه يذكر أحمد بن حنبل بسوف تتهمه على الإسلام، فتهمه على الإسلام. بل قال أبو الحسن الطرخابي الطرخ الهمداني, الهمداني أو الهمدانى أحمد بن حنبل محنة به يعرف المسلم من الزنديق به يعرف المسلم من الزنديق. بل قال عبد الوهاب الوراق إن تكلم أحد في أبي طالب والمروزي، أما البعد منه أفضل إلى عبد الوهاب الوراق. إن تكلم أحد في أبي طالب والمروزي وهو من طلاب الإمام أحمد، أما البعد منه أفضل قال نعم من تكلم في